مْ كُ تُمْ شُهَدَ أَإِدْ حَظَرَ يَعقُوبَ الْمَوْوتُ إِذ قالَالَ لِبَ إهِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بعدَعْ قالُوا نَعبُدُ إهكَ وَإِلَ أَبَ إِكَ إبَ رهِمَ وَإسمماعلَ وَإسحَاقَ إِلَهُ وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسلِْمُ